صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومنهم الذين يؤذون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 فَهَنْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُضُّ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ إن نعف عن طائبة منكم نعذب طائبة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِهِ فَاسْتَمْتِعُوا بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِ وَخُذْ تِلْكَ كَمَا خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اللَّهُ أَكْبَر اللَّهُ أَكْبَر الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ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 يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره وقودها الناس والحجارة عليها ملا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 ما تجذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يَغْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ سَائِرِينَ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبائمانهم يقولون ربنا اسم لنا نورنا يقولون ربنا اسم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير